ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتيانهم باغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 قطع الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة عرف تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ